وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يسلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون